صعد في العزيمه همة الانصار من هم الطريق مشاعل الانوار لهم للنسيم عبيره الفوارق في العزيمه همة الانصار لبناء جيل منارذ بسلاحه علما وروحا للتقدم جار لبناء جين بسلاحه علما وروحا لتقدم جاري وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار ذاك الكتاب وسنة المختار من الطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم رفعوا التميي زراية هم في العزيمة همة الأنصار هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار هم قادة رفعوا التميي هم في العزيمة همة الأنصار ماثر يرونها بتواتر الاخبار ولهم باخلاق الكرام ماثر يرونها بتواتر الاخبار ينا دل له من كل حظه سهره بحر العلوم وانهار الافكار بحر العلوم وانهار <تصفيق> رفعوا التميي زراية هم في العزيمة همة الانصار ومن الطريق مشاعر الانوار هم للنزيم عميره الفوار في العزيمة همة الانصار في الوراء شراقة تبقى لتصطع في سمى الأدهار إن التميز في الوراء شراقة تبقى لتصطع في سمى الأدهار جيلا فجيلا يحملون لواءها والخير ما يبقى من الآثار والخير ما يبقى من الآثار امقادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الانصار هم للطريق مشاعن الانوار هم للنسيم عبيره الفوار امقادة رفعوا التميز راية في العزيمة همة